Let's والدم عبا للعناية والسهد كحال جفولي بلاد شبوري والدم عبا للعلاية والسهد كحال جفوري يا هل يا هل ترى يا حبيبي امتى خيالك يجيدي اغدى عليك واللي غايد دي اطعي موسیقی گاری این نه رحى راضب مرار يا تأليك في الغياب وحن لك وانت جديد وطول ليادي العذاب وانا بصبر في قلبي واتمن واتمنى يوم العتال عشان نباد المخب وحتارق أدب وأن حميل لأنه حبيب ونالبي فيه الدليل. انت در